This is... ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا تَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقَتَهُ مِن طِينٍ قَالَ فَأَخْرَجَ بِهِ إِنَّكَ مُتَرُدْ إِنَّكَ قولا من خائف شيء توما ولا تقرب هذه Oh, <laughs> والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفداً إلا وسعها وَأَصْحَابَ النَّارِ مَثِيَاءَ سَلَامٌ عَلَى لَمْ يَعْدُخُوا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وبينهما خجاب باب <تصفيق> الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبس لا يخرج إلا نتداء كذلك نصر أقد أرسلنا نوحا و auprès Nae na na na No. Oh. آه oh. Oh ماذا <تصفيق> أشياء قد جئتكم ببينة من ربكم فأروا فوقع الشق وبطن ما كانوا ساجدين ق يَوْمَ تُصْعِدُ فِى مَدِينَتِكَ لِتُخْرِجُ مِنَ اللَّاءِ أَنَّهُمْ فَسَوْفَ تَغْلِبُونَ وَأَرَضُ لَكُم مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَا No! دا <تصفيق> وَأَمَّا مَنْ نَغَى بِعَشْرِيَامٍ فَفَمَا وقال منسى لأخيه هارون اخلقني في قومي وأصلح وأصلح ولا تتبعت قرام كانه فتاو فترا عنه فلما تجل r فاني ها بام اريد بدارا عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بظيء الحق يتكبرون في That's uh right. -huh. Wow. ططعناهم سنة عشرة أثباطاً أماماً علم كل أناس مشربه فنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولاً ظلم غيراً be كذلك نبلو بما كان ظفور رحيم وطفقناه بَلَوْنَاهُمْ بِحَسَنَاتِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وقدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون فَوَدَرَ سُوءَ مَفِيدٍ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أفلا تغسلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا ولا تئن وان جبله ران فون Just stand by.